بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان كلمات في المنهج لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر بسم الله الرحمن الرحيم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 عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون أما بعد أيها الاحباب فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته نلتقي في هذه الليلة المباركه وما اشد هذا اللقاء على نفسي ولقد ترددت كثيرا وكثيرا في ان اتي للقاء بكم ولكن محبتكم غلبت علي، ومكانتكم وقيمتكم ألزمتني بمثل هذا اللقاء احترت والله، وعدد من الأحبة يسألون سيبدا الدرس، فبماذا أجيب؟ أقول لهم سيبدأ الدرس وسينتهي إن هذه من اللحظات الحرجة على النفس، ولا يعلمها إلا من عاشها جئتكم هذا اليوم ايها الاحبابه جئت من اجلكم والله ان السفر والعناء من اجلكم يهون وانني اجد في ذلك لذة ورغبة ومحبة كيف لا وقد عشت معكم خمس سنوات بارك الله فيها ونفعنا بما تعلمنا في هذه السنوات المباركه لقاء اليوم ايها الاحبابه لقاء لا يربطه عنوان الا كما اعلن لكم وجزَ الله المعلنين خيرا فإنني لم ارد أن يعلن الا لبعض احبتي من الطلاب من امثالكم ولم اردها محاضره عامه فلذلك انبه الاخوه الكرام الى ان هذا اللقاء لقاء بين اخ واخوانه بين طالب علم وطلابه وستكون هذا اللقاء وهو كما علمتم بعنوان وداعا والى لقاء باذن الله ستربطه رابط او سيربطه رابط واحد وهي وقفات اعتبرها وصايا لكم وانا اودعكم في هذه الليله المباركه فاقول ان هذه الوقفات حتى نعود مرة أخرى بإذن الله لاستئناف هذا الدرس في فترة قادمة قريبة وأسأل الله ألا تطول فإنني أقف هذه الوقفات مع أحبتي ومع إخواني هي وصية من أخ إخوانه وسأضعها على شكل نقاط قد يجد البعض أو قد يلمس البعض فيها تباينا. او تشتتا واقول له لا انها مترابطه واخترت لها عنوانا قد يناسبها وهي كلمات في المنهج كلمات في المنهج الذي نسير عليه ووقفات حول هذا الطريق الذي عشنا فيه ونعيش فيه الى ان نلقى الله جل وعلا هي مرتبطه بقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين تتاخذ هذه الوقفات على حسب اهميتها مع أن كل وقفه تحتاج إلى محاضره او درس ولكنني سأعيش وساقف مع كل وقفه حسب ما يقتضيه المقام لانني كما قلت لكم حريص وانا اودعكم أن أجعل هذه الكلمات زادا في الطريق يبلغنا إلى الله جل وعلا، فأقول مستعينا بالله. الوقفة الأولى اطلاله على العام الماضي. لو قلبنا النظر أو أعدنا النظر إلى ما حدث في العام الماضي في بلاد المسلمين عموما وفي بلادنا خصوصا. من فتن ومحن لطالبنا المقام عن اي شيء اتحدث هل اتحدث عن الفتنه التي اسعرها البعث وها هم الان يجنون الثمره والله يا اخوان ويا احبه وانا اتابع الاخبار هذه الايام لم اكن اتصور ان يصل بشر الى هذا المستوى من الذل والمهانه ولكن على نفسها جنت براقش انما وصل اليه حزب البعث وبسبب تصرفاته اللا مسؤوله ها هو الان يذوق ونرى باعيننا وهم احياء الذله والذل نرى القرارات تل والقرارات اذلالا له وتركيعا له وإجهزا عليه ولم أكن أتصور أن بشرا يمكن أن يتحمل هذه الإهانة نعم أيها الأحباب والله ما كنت أتصور أن بشرا فيه لا أقول بقية من دين لأنه لا دين لهم ولكن على الأقل نخوة إن كانت لديهم نخوة ولكن لا نخوة ولا قيمة ولا كرامة فأقول إن الفتنة التي حدثت في العام الماضي طاقن الله شرها هلك فيها من هلك ونجا فيها من نجا وسلم الله من سلم واسال الله جل وعلا ان نكون من الناجين ان النجاة ايها الاحبة ليست نجاة حسية فقد يكون مات في هذه الفتنة اناس وقد يكون منهم شهداء على حسب نياتهم ولكن قد يكون بقي اناس يتصورون انهم انتصروا وهم قد هلكوا والله حلكوا لاختلال الموازين ولاختلال المبادئ ولاختلال القيم والقليل هم الذين نجوا إن تلك الفتنة التي مرت ببلادنا فتنة عارمة وطاغية وسبحان الله ما, لها ما لهؤلاء القوم لا يعقلون كأنها أحلام ونسي كثير من الناس ما حدث منذ أشهر قليلة وكأن شيئا لم يحدث وتأملت في هذا الواقع ووقفت عند وقفتين الوقفة الأولى انكم تعلمون أنه إبان الأحداث تغيرت أمور وكثير من وسائل الإعلام حاولت أن تحسن شيئا من وضعها ومن صورتها ولكن ها نحن نرى وقد مضت الأيام أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة بل عادت الى اسوا من عادتها القديمه وكان شيئا لم يكن وكاننا لا نتذكر قول الله جل وعلا افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله اخشى والله ان نكون قد امنا من مكر الله انني والله اتالم عندما ارى الحاله التي نحن فيها الناس عادوا الى لهوهم وعادوا الى عبثهم وعاد كثير منهم الى حالته التي كان عليها من الغفله ومن الضياع وها نحن نرى اسواقنا تعج بكثير مما حرم الله من الصحف وغيرها الى متى نتعظ ايها الأحبة، متى نستيقظ ايها المؤمنون إن كانت تلك الفتنة التي هزت الأبدان والوجدان، بل هزت العالم من أقصاه إلى أقصاه، لم توقظنا ولم تنبهنا، متى نستيقظ، متى نصحو؟ والله إنني أخشى من عاقبة، بل إنني أخشى من عقوبة تدعو الحليم حيرانا بل لا تبقي ولا تذر لأننا قد أنذرنا لأننا قد اعذرنا لأننا قد نبهنا ولكننا لم نعتبر ولم ننتبه ولم نتعظ إلا من عصم الله قل جل وعلا وهم القلة القليلة الوقفه الثانية حول هذه الأحداث تخص كثيرا من أحبتي ومن من يعز علي أن أخاطبهم فأقول إنني أرى في العام الماضي عندما توالت الأحداث على بلادنا رأيت يقظة عجيبة وحماسا منقطع النظير رأيت عودة إلى الله جل وعلا في صفوف كثير من الناس رأيت حماسا لهذا الدين رأيت غيرة على المنكرات رأيت التفافا حول العلماء رأيت ورأيت ولكن وما أصعب ما بعد لكن ماذا أرى الآن؟ كان شيئا لم يكن نعم ايها الاخوه اقول كان شيئا لم يكن انني لم اجد تعبيرا اعبر به عن هذه الحاله الا ان اقول اننا موسميون اننا عاطفيون اننا وقتيون وقليل منا من ينظر نظره بعيده وبعيده لما هدات الاوضاع ولما امنت السبل والحمد لله كثير من الطيبين ومن الخيرين ومن الفضلاء عادوا الى ما كانوا عليه لا اقول انهم كانوا على سوء لا وكلا وحاشا ولكن عادوا الى الدعه والسكون والغفله والتساهل الشيء الذي كنا نراه من غيره ومن حماس خف وفتر قد يقول قائل ان هذا امر طبيعي اقول له لا يا اخي إنه في جزء منه طبيعي وفي جزء منه ليس بطبيعي أبدا نعم إنني لا أتصور أن تبقى حالة الناس كحالهم أيام الأحداث هذا لا أطالب به ولا أقول به ولكنني لم أتصور أن يعود كثير من طلاب العلم إلى حالة الدعاء وكأن الأمر لا يعنيهم والمؤسف أن أعداءنا لا زالوا يكيدون ولا زالوا وقد استفادوا من هذه الدروس فوائد جمة فماذا أقول لكم أيها الأحبة ماذا أقول للذين أصابهم التراخي والكسل هل تتصورون أن الأمور فعلا قد انتهت أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها عماد نعم أيها الأخوة إنني أخشى من النهاية ومن العواقب كما قلت قبل قليل أرى خلل الرمادي وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فإن لم يدركها عقلاء قومي يكون وقودها جثث وهام إن الأوضاع كما ساتحدث بعد قليل في رأيي أنها أشد مما كانت عليه في الماضي وهذا هو الذي يجعلنا ننتقل إلى النقطة الثانية إلى الواقع أيها الأحبة أيها الطيبون قلت لكم في محاضرة سابقة إن أحد العلمانيين قال إن هؤلاء الطيبين كسعف النخل أتعرفون سعف النخل إذا اوقد فيه تجد له وقوداً عجيباً وسرعان ما يخمد فيقول لأصحابه اطمئنوا وكان يقول هذا بمناسبة الفتنة التي مرت ببلادنا فتنة العلمانيين وما أرادوا وما كادوا ورد الله كيدهم في نحورهم والحمد لله على كل حال أقول كان يوصي أصحابه ويقول لا تنزعجوا من غضب, من غضب هؤلاء لا تنزعجوا من امتعال هؤلاء سرعان ما يهدؤون وسرعان ما يخمدون وسرعان ما تزول هذه العواطف لأنها لا تبنى على اسس هكذا يقول أو هذا معنى كلامه وأقول بكل مرارة إن بعض ما قاله حق إن, كثير إن كثيرا منا تصور أن الأمور قد انتهت ولكنها في الحقيقة كما قلت أعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين يعملون ليل نهار ودعوني أقف معكم حول الواقع الآن وقفات يسيره أبين فيها شيئا من هذا الجانب من هذا الواقع أيها الأحباب هل نسينا النظام العالمي الجديد؟ بل اسمحوا لي أن أقول هل عرفنا ماذا يدل عليه النظام العالمي الجديد؟ هل جلسنا نبحث مدلولات هذا النظام؟ اراينا اولئك الذين يرحبون به ويستبشرون بهذا النظام حتى قال أحدهم وهو محسوب أقول محسوب على طلاب العلم وهم منه براء كتب مقاله في صحيفة سياره في الصفحة الأولى قال في عنوانها النظام العالمي الجديد والإسلام وقلت لعله يريد أن يبين حكم النظام العالمي الجديد في الإسلام ولكنني فوجئت بنهاية المقال وفي أوله أنه يقول إن النظام العالمي الجديد هو نظام إسلامي النظام العالمي الذي جاءت به أمريكا وحلفاء أمريكا, وحلفاء أمريكا نظام إسلامي ويأتي بالنصوص ويطوع النصوص ليثبت لنا أن النظام العالمي الجديد نظام إسلامي ارايتم هذه الخطورة؟ وقلت لكم في العام الماضي إنني تعجبت أن زعيما من زعماء الحداثة كتب بنفس الصحيفة كتب بالصحيفة نفسها بالجريدة نفسها يقول إن النظام العالمي الجديد ثوب استعماري قديم بلون جديد وتألمت حداثي حداثي بل زعيم من زعماء الحداثه يضع النقاط على الحروف وبالخط العريض في هذه الصحيفه ويقول ان النظام العالمي الجديد ثوب استعماري قديم ولكنه بلون جديد وهذا هو الحق او هو بعض الحق وياتينا من يدعي انه ينتسب الى طلاب العلم وشهادته من السربون ويقول إن النظام العالمي الجديد هو نظام إسلامي أقول هل وقفنا نتأمل في هذا النظام هل وقفنا نسأل عن مدلولات هذا النظام أفاجأ وكنت أقول وقد قلت لكم هذا في مناسبة سابقة إن النظام العالمي الجديد يعني بالحرف الواحد وجود دولة واحدة في العالم فقط بعد سقوط الشيوعيه النظام العالمي الجديد يعني وجود دولة واحده فقط نعم اسمحوا لي ان اقول هذه الكلمه قد تسالون هل ستلغى بقيه الدول اقول لكم لا ستبقى ولكنها ستؤدي ادوارا خاصه ادوارا داخلية ادوارا محلية وتبقى هذه الدولة هي المهيمنة على شؤون العالم أقول هكذا يريدون لا أنه هو الواقع لكن هكذا يريدون من هذا النظام وسبحان الله أفاجأ منذ أسبوعين بجريدة الشرق الأوسط وبالصفحه الأولى تقول بيكر وزير خارجية العالم الجديد بيكر وزير خارجية العالم الجديد إذن هو العالم إذن هو وزير خارجية لدولة واحدة عندما أوقظ في منتصف الليل أو في آخر الليل ليقابل وهدا فلسطينيا. من أجل حل القضية الفلسطينية النظام العالمي الجديد هو ما يجري الآن على قدم وساق في محورين متلازمين ما يجري في ما يسمى بعملية السلام ومرة أخرى أيضا نحن غافلون عن هذه القضايا وعن هذه الواقع والحقيقه اقول اننا مقصرون واخص طلاب العلم بالقاء الضوء على هذا الموضوع على موضوع السلام وآثار عمليه السلام وما سيترتب على ذلك وها هم كما تعلمون يحثون الخطى نحوه مسرعين وها هم يعجنون أنه أن المؤتمر سيعقد بين عشيه وضحاها فأقول هذا هو الواقع إننا الآن نعيش في واقع النظام العالمي الجديد ويكفي أن أشير إلى أنها صدرت الصحف بالعناوين الرئيسية أن أمريكا أعلنت أنها عازمه على عقد المؤتمر رضي من رضي وغضب من غضب وهذا هو النظام العالمي الجديد فيه دولة واحدة تتصرف نعم ايها الأحباب ولأننا جزء من هذا العالم ولأننا في مجتمع مسلم ولأننا في بلد التوحيد ولأننا في بلد قام على عقيدة السلف فما هو دورنا وما هي مكانتنا وما هو أثرنا في المحافظة على هويتنا بل إنني وقفت متأملاً منذ أيام كيف؟ أذكر أنه في حدود 1400، أربعمائة ألقى الدكتور محمد عبد اليماني وزير الإعلام في ذلك الوقت محاضره في جامعة الإمام أو شارك في ندوة وكان مما قال إن البث المباشر قادم بعد سبع أو ثمان سنوات طبعا كان يتكلم وهو وزير الإعلام وهو المطلع على هذه الأمور قلنا له ما هو البث المباشر أو هو أجاب مباشرة قال سيستطيع الإنسان أن يرى في التلفاز القنوات العالمية كما يستطيع الآن أن يتنقل بين الموجات الإذاعية وكان يجيب في هذه الفقرة على مسألة عندما كثرت عليه الأسئلة بانتقاد برامج التلفزيون فيقول أنتم تنتقلون الآن برامج التلفزيون وهي برامج مراقبة وبرامج محافظه كما يقول فكيف بيكم بعد سبع سنوات أو ثمان سنوات وكان هذا الكلام في ذلك الوقت كأنه أحلام وها نحن الآن أعلن عن البث المباشر كما قراتم في الشرق الأوسط وفي غيرها تلفزيون محطة تلفزيون الشرق الأوسط من لندن بدأت تبث في هذا الشهر من يوم ثمانتعشر وبدأ البث في تونس قبل سنتين كما قلت لكم وقفت متسائلا أليس هناك توافق بين بدء البث المباشر وبين النظام العالمي الجديد نعم أليس من حق الناس في أنحاء العالم أن يشاهدوا محطات دولته الجديده نعم أيها الاحباب لماذا بدأ النظام العالمي في وقت واحد مع البث المباشر في وقت واحد وسيتنقل الناس بين محطات التلفزيونات العالمية وأخص منها الأمريكية والغربية ماذا نحن فاعلون أيها الأحباب ما هو دورنا في هذه الأحداث؟ اسمحوا لي أن أقول إننا مستمعون أكثر من كوننا متفاعلون مع الأحداث لا بد أن نقف مع جراحنا ومع آلامنا سقطت الشيوعيه أيها الأحبة من الواقع الذي أتحدث عنه نعم سقطت الشيوعيه وكانت الشيوعيه قد سقطت حقيقة منذ سنوات ولكن هل انتهت شر بسقوط الشيوعيه الشيخ محمد قطب حفظه الله استمعت إليه في يوم من الأيام في برنامج محاضرة تنقل في الإذاعة وقال كلمة لا زلت أتذكرها يقول إنني لا أخشى على العالم الإسلامي من الشيوعيه ولكنني أخشى على العالم الإسلامي من العلمانية وصدق وثقه الله ورؤيته بعيدة هذا منذ سنوات سقطت الشعية ولكن ما هو البديل الآن هل البديل كان الاسلام. هل البديل لسقوط الشيوعيه أن تهتدي البشرية وأن يهتدي الذين اكتووا بنار الشيوعيه سبعين سنة هو الإسلام والله نتمنى ذلك ولكن البديل كما نرى هو النظام العالمي الجديد والنظام العالمي الجديد هو العلمانية وفرض العلمانية على العالم أجمع وعلى العالم الإسلامي خاصه فأقول أيها الأحباب هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة المره، السؤال الذي يفرض نفسه ماذا اعددنا لمثل هذه الأحداث هل هيأنا أنفسنا للمستقبل لمواجهه المستقبل أم أننا نقول انتهت فتنة العراق والحمد لله انتهت فتنة العلمانيين والحمد لله نحن نقول نعم الحمد لله والثناء لله والشكر له ولكن إن الواقع الآن أشد مراره مما كان عليه في الماضي اذا كان البعث عدونا فنعم البعث عدونا الى ان تقوم الساعه ولكن ايضا اليهود اعداؤنا والنصارى اعداؤنا نشرت مجله الرايه القطريه مقابله مع رئيس دوله عربيه فكان مما قال فضفوه انتهى دور عيسى ومحمد اي والله هكذا قال ولا يستغرب منه فهو كافر لا ينتظر منه إلا مثل هذا الكلام ولكن المشكل أن كلامه كحاكم عربي باطني يجري على الواقع انتهى دور عيسى ومحمد أي انتهت الأديان ونحن نعيش الآن في النظام العالمي الجديد هكذا يقال هل نحن مطلعون على ما يقال فعداوتنا للبعث باقية وعداوتنا لليهود باقية وعداوتنا للنصارى باقية وعداوتنا للمنافقين باقية إلى أن تقوم الساعة هذه حقائق في مبدأ الولاء والبراء وفي ميزان الولاء والبراء فهل نحن ندرك هذه القضايا؟ يا أحبة الكرام يا أمة محمد يا أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملوا في واقعكم وإياكم الغفلة إياكم واستذاجة إياكم والبساطة فما أتينا إلا من قبل هذه الأشياء إننا والله أحوج ما نكون في هذه الفترة إلى أن نرجع إلى ديننا وإلى سنة نبينا وإلى منهج تلفنا الصالح وهذا ايضا ينقلني للنقطة الثالثة من هذه الوقفات فأقول نحن وجهود الأعداء من المؤلم أننا دائما نضع اللوم على أعدائنا من السهل علينا أن نقول إن أعداءنا يفعلون ويفعلون إن اليهود يخططون والنصارى يتآمرون والمنافقين ينفذون ونجد لنا مبررا في هذا الامر ونجد تسليه في هذا القول اقول يا احبتي نعم اليهود يخططون والنصارى يتآمرون والمنافقون ينفذون لكن نحن ماذا عملنا نحن نشارك بسلبيتنا فيما يقع في واقعنا قبل يا اخي الكريم ان تحدثني عن مؤامرات اليهود والنصارى وعن خيانات المنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم قبل أن تحدثني عن هؤلاء حدثني بارك الله فيك ماذا أنت فاعل ما انت عامل لنصرة دين نبيك لنصرة دينك لرسالتك ماذا أنت فاعل للمحافظة على بلدك ومجتمعك نحن لا نتوقع من اليهود والنصارى ولا من المنافقين إلا المؤامرات والخيانات هل تتصورون أن النصارى أو أن اليهود سيفتحون لكم الطرق سالكة لتبليغ دين الله لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أما المنافقون فهم العدو فاحذرهم إذن نحن لا نتوقع من هؤلاء إلا ما يجري منهم ولكن نحن أنت أخي الكريم ماذا عملت؟ نحن ماذا فعلنا؟ اسأل نفسك بين عشية وضحاها اسأل نفسك بكرة وعشية اسأل نفسك الصباح والمساء ماذا عملت تجاه ما يعمل هؤلاء؟ هذه هي الحقيقة التي أريد أن أقف أمامها إن من المؤسف أنه في هذه الفترات التي تكالب علينا الأعداء انشغلنا شغلنا بأنفسنا اسمحوا لي أن أقول إن الموازين قد اختلت لدى كثير منا وهذه البقفة الرابعة اختلال الموازين اختلال الموازين يا احبتي الكرام وكل يدعي وكل يدعي وصلا بليلى وليلة لا تقر لهم بذاكا المؤسف أنه في الوقت الذي يمشي أعداؤنا على بساط اخضر لتنفيذ ما يريدون نحن قد انشغلنا بأنفسنا عن عدونا أعطيكم مثلا واحدا أحداث كنر التي أدمت قلوبنا وذهب من ضحيتها الشيخ الإمام جميل الرحمن رحمه الله هذا الداعية السلفي الذي عرفنا المنهج السلفي في أفغانستان من خلاله والذي ترك أثراً أسأل الله أن يجزيه عنه وعن المسلمين خير الجزاء أقول هذه الفتنة العارمة التي عصفت باخواننا في أفغانستان وعصفت بالجهاد بشكل لم يتوقعه الأعداء كما حدث هل اكتفى أثرها وهل اكتوى بنارها فقط من كان هنا ان الذين اصيبوا ووقعوا في الفتنه هنا اشد وان ممن وقع فيها هناك ورائينا الخلاف بين شباب الصحوه راينا الخلاف بين شباب هذه الامه وكلهم متبعون لمنهج السلف لا اعلم من شبابنا في هذا البلد والحمد لله الا انهم كلهم اتباع لمنهج السلف وكلهم من أهل السنة والجماعة فنحن ولا نعرف صاحب بدعة والحمد لله من شباب الصحوة نعم نعرف أصحاب بدعة من الرافضة ومن الصوفية ومن غيرهم ولكننا براء منهم من قبل ومن بعد ولكننا لا نعرف من شباب الصحوة إلا أنهم كلهم, أنهم كلهم يقولون إلا أنهم كلهم يقولون نحن من أهل السنة والجماعة ونحن من سلف هذه الأمة نقول لهم ما بالكم اختلفتم ما بالكم تفرقتم ما بالنا أصبح بعضنا يعتري المنابر يقول كلاما ثم يسعد آخر ويقول كلاما آخر ويسعد ثالث ويقول كلاما ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته والله جل وعلا يقول ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما الذي حدث اختلت الموازين ايها الاحبه اصبحنا نكيل بكيل مختلف وما اشد على السنه خطرا من الهوى أخشى ما نخشاه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخشى من أخشى ما نخشاه على منهج السلف والهوى عندما نكيل بكيل غير الكيل الشرعي فتبدأ الخلافات وتبدأ الخصومات والطريق واضح والطريق بين والعدل مطلوب ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدله أقرب للتهم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربه يا أحبابنا لا أريد أن أقف مع هذه القضية ولكنني أردتها نموذجا واحدا أقول إننا لم نستوي بعد وبعيدون جدا عن الاستواء إذا كانت هذه هي حالنا موقف واحد هزنا واختلفنا كيف تكون الحالة بعد ذلك؟ اسمحوا لي أيها الأخوة أقول ان كثيراً ممن من ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة إن كثيراً ممن ينتسب إلى منهج السلف إنها دعوة تحتاج إلى تأكيد وتأكيدها ليس على الورق ولا فوق المنابر إنما تأكيدها على صعيد الواقع عندما نقول للمصيب أصبت وللمخطئ اخطات لا تاخذنا في الله لومة لائم فأقول يا أحبة الكرام وهذا الموضوع يحتاج إلى شرح وتفصيل وبيان ولا يفهم من كلامي أنني اقرر أمرا ما حول هذا الموضوع إنما فقط أخذته نموذجا مما عصف بنا من اختلال الموازين نجد رجلين تربيا على منهج واحد ونبع من منبع واحد ولكن عند الفتن وعند الحقائق تختلف الأمور هذا يحتاج منا الى وقت ولعلنا نستوعب هذا الدرس قبل ان تاتي فتن لا تذر لا تدع ولا تذر ومن هنا ايها الاخوه سأقف معكم حول بعض المفاهيم ثلاث وقفات وهي مفاهيم اريد ان اصححها او ان اوضحها المفهوم الاول في حقيقه الابتلاء والامتحان فكثير من الدعاة وكثير من طلاب العلم هداهم الله يتصورون أن الابتلاء والامتحان هو الابتلاء الحسي كيف؟ يتصورون أن الداعي عندما يبتلى عندما يفصل من وظيفته مثلاً أو عندما يسجن لا قدر الله مكروها أو عندما يصاب بنصيبة دنيوية لا يا أخي الكريم هذا نوع من أنواع الابتلاء بل هو اقول وأقرر إنه من أخف أنواع الابتلاء إنه والله أخف من ابتلاء المعنوي من ابتلاء القلوب وامتحان القلوب نعم اسمحوا لي أقول إذا كانت الفتنة التي وقعت في كنر وقع فيها أناس بأيديهم وقتلوا بعض المسلمين وانتكهوا وانتهكوا حرمات بعض المسلمين وهؤلاء أمرهم عظيم وهؤلاء والله قد اعتدوا وتعدوا ولكن مع جرم ومع شناعة جرمهم ومع فضاعة عملهم بهجومهم على الآمنين المستقرين أشنع من ذلك أناس بعيدون آلاف الأميال عنهم وقعوا في هذه الفتنة وهم لا يعلمون أشد ابتلاء من من قتل أو من من قتل أناس وقعوا بألسنتهم وقعوا بقلوبهم وقعوا في أحكامهم المتسرعه نعم أيها الأخوة الابتراء عظيم الفتنة في العام الماضي قلت فيها إذا كان إخواننا في الكويت وقعوا في فتنة عظيمة شردوا من بلادهم ونهبت أموالهم من قبل البعث ان هناك بعض الناس في بيوتهم آمنين وبين أهليهم مستقرين وقعوا في فتنة أعظم وأعظم مما وقع فيه إخواننا في الكويت لأن بعض إخواننا في الكويت إذا احتسبوا فهم على أجر عظيم ولكن فيما حدث في العام الماضي هناك من وقع وفتن في دينه أعظم فتنة من هؤلاء إن مفهوم الفتنة إن مفهوم الابتلاء والامتحان يا احبتي الكرام أوسع مما يتصوره الكثير لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أخشى أن الكثير يتصور أن الفتنة تأتيه من هنا فتأتيه من هنا يتصور أن الفتنة تأتيه من الأمام فتأتيه من الخلف الشيطان ماذا قال يا أحباب؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين جميع الجهات قد غطاها الشيطان إلا جهات العلو هل نحن ندرك أن معنى الفتنه أو أننا قد نقع في الفتنه بهذا المعنى إذن وسعوا مدارككم لمفهوم الفتن حتى لا تقعوا واصموا ألسنتكم وأيديكم وقلوبكم أن تقع في فتنة وأنتم لا تشعرون وتتصورون أنكم لم تقعوا إن هناك مفهوما خاطئا هناك مفهوم خاطئ في مفهوم الابتلاء والامتحان نعم أيها الاحباب يجب أن نوسع مداركنا ونرجع إلى كتاب ربنا الا في الفتنة سقطوا هم هربوا من الفتنة وهم وقعوا في الفتنة وكم من أناس يتصورون أنهم هربوا من الفتنة ويقعون فيها ولذلك أنصحكم وزمننا هذا زمن الحرج والمرج زمن الفتن والله أعلم الله الله بالطريق ارجعوا إلى ما قيل في احاديث عن الفتن فقد تكلم اخوانكم في العام الماضي في عدد من المحاضرات وبيّنوا ما هو الموقف من الفتن لأنني لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أرى أننا لا نستفيد إلا القليل منا. تقع الفتن ونقع فيها مرة أخرى وقعت فتن في العام الماضي فوقع الكثير منا فيها وقعت فتن هذا العام ووقع الكثير منا فيها متى نتعلم الا من نتعلم؟ متى نستفيد الا من نستفد؟ الموضوع الثاني وهو يا أحباب من المفاهيم التي حريص أن أبينها وآمل إن شاء الله أن أجليها مستقبلا في محاضرة عامة لأن هذا الموضوع مهم جدا ولكن أقول لكم تسليه لكثير من الأخوة وهو حقيقة الانتصار ماذا أقصد بحقيقة الانتصار كثير من الأخوان يتصور أن الانتصار هو أن يتحقق في الظاهر ما تسعى إليه كثير من الأخوة يتصور أن حقيقة الانتصار هو أن يتحقق في الظاهر ما تسعى إليه وما تعلنه من اهداف وأقول إن هذا فهم خاطئ لمحقيقة الانتصار لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان إذا ربط عمله بالنتائج الظاهرة ثم فوجئ بعد سنة أو سنتين أو عشرة أنه لم تتحقق هذه الأهداف قد يتخلى عن الطريق ويقول لم يتحقق ما أريد مثلا أعطيكم مثال إنسان هدفه تغيير المنكرات الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فلاحظ أنه يأمر الناس مثلا بالصلاة ويحث على الصلاة ولكنه يفاجئ أو يرى بدون مفاجأة أن الناس الذين يأتون للمسجد يتناقصوا مع ما يبذله من جهود ومع النصائح ومع الكتابات أن الناس يتناقصون في الاتيان إلى المسجد. قد يكون ينهى عن الأغاني وعن المجلات الخليعة ويرى أن هذه المجلات تزداد في الأسواق. قد يحاول أن يصلح كثيرا من الشباب، ولكنه يجد أن كثيرا من الشباب ينحرفون. هذا إذا كان يعلق ويفهم حقيقة الانتصار بالظاهر سيقول هونت. انا ادعو لعشر سنوات خمس سنوات ما صار شيء ما نفع هذا مفهوم وجدناه عند كثير من الناس بل اسمحوا لي اننا سمعناه عن بعض طلبه العلم يقول يا اخي ما ينفع الناس تنصح ولا ما تنصح تدعو ولا ما تدعو والله شفت بلاد له كم سنه يدعو شفت نقصت المنكرات ولا زادت زادت تبش استفد نعم يخطئون في فهم حقيقة الدعوة والانتصار الحقيقي الذي امرنا به أقول يا اخوان حقيقة الانتصار هو أن تبلغ دعوة الله كما أمر الله ولا علاقة لك بما يحدث في الظهر إن استجاب النعس فالحمد لله وهذا لا شك نتمناه ونريده واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب لا شك والله إن الواحد منا يحب أن يرى أثر عمله الواحد منا إذا كان يعمل في مجال الدعوة إلى الله في تربية الشباب يحب أن يرى أثر الصلاح على هؤلاء الشباب إذا كان يعمل في مجال إزالة المنكرات يتمنى ويفرح إذا زالت أو نقصت هذه المنكرات ولكن لنفرض أنها لم تنقص. أنها زادت هذا ليس لك إن عليك إلا البلاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله آيات عجيبة جدا تبين لنا أن المنهج الحق وأن المطلوب منا وأن الانتصار الحقيقي هو أن تبلغ أمر الله ودعوة الله كما أمر الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لك بعد ذلك بما يحدث لماذا أيضا أقول هذا لأنني رأيت بعض الدعاة لأنهم يريدون أن تنتصر الدعوة في حياتهم ويتصورون أن حقيقة الانتصار هو أن يروا هذا بأعينهم ماذا حدث تنازلوا عن بعض المبادئ تنازلوا عن بعض المبادئ تنازلوا عن بعض أصول الإسلام مثلا تجد رجلا حريص أو اناسا أو جماعة حريصة كل الحرص على أن تقوم شريعة الله وأن تطبق في الأرض والله كلنا نتمنى ذلك وهذا هدف من أهدافنا أن تسود شريعة الله في الأرض جميعا فلما رأوا المحاولات الكثيرة ولم تنجح أي محاولة ماذا بعملوا بدأوا يتنازلون شيئا فشيئا بدأوا يساومون الظالمين بل بدأ الظالمون يساومونهم على دين الله حتى أخضعوا شريعة الله للتصويت حتى أخضعوا مبدأ الحلال والحرام لتصويت البشر هل تطبق الشريعة أو لا تطبق؟ هل يحرم الخمر أو لا يحرم؟ فتقول لهم اتقوا الله؟ يقولون لا نحن إذن كوننا نكسب ولو منع الخمر ولا بعض الإيجابيات أفضل أقول لهم نعم إذا استطعت أن تقلل من الشر اهلا وسهلا وهذا مراد ومطلب وبشرط واحد ألا تتنازل عن مبادئ قيد أنم اما أما أعبد ربي عبد ربي سنة وأعبد ربك سنة قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون لا كثير من المسلمين رأيناهم وكثير من الدعاه بل بعض الجماعات تنازلت عن بعض مبادئ الإسلام وعن أصول الإسلام ودخلت البرلمانات الكافرة وأقرت بعض المحرمات بحجة تخفيف الشر أو بحجة محاولة تطبيق الإسلام نقول ما هكذا تورد الأبي لا يا أحبة الكرام حقيقة الانتصار كما قلت وأكرر أن تقوم بما أوجب الله عليك أطاع الناس أو كرهوا رضوا أو غضبوا وأعطيكم ثلاثة أدلة الدليل الأول نوح عليه السلام كم جلس في قومه يا أحبتي جلس في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما مع أن نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل ماذا كانت حصيلة نوح خلال ألف إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسين سنة وقرأوا سورة نوح دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا ايات عجيبه ماذا كانت حصيرته حصيره سفينه ماذا تتصورون هذه السفينه عابره القارات سفينه صغيره كان يصنعها على اليابسه هي نتيجه من آمن معه ويا كل من في السفينه ممن امن معه اي كلهم من البشر لا فيها من كل زوجين اثنين فيها الدجاج وفيها بعض الحيوانات إذا كانت السفينة صغيرة وفيها أيضا هذه الحيوانات كم يبقى فيها من مساحه للبشر هذه حصيلة نوح بعد تسعمائة وخمسين سنة هل نقول إن نوح عليه السلام لم ينتصر إني مغلوب فانتصر نعم فانتصر الله له جل وعلا بل إن نوح عليه السلام من اولي العزم من الرسل وانتصر في دعوته لأن المقياسة ليس بعدد الذين يتبعون أو بعدد الذين يؤمنون وأعجب شيء يا إخوان أعجب شيء رأيته في قصة نوح وقصة نوح قصة عجيبة أن الإنسان أقرب الناس إليه إما بسبب أو نسب الناس الذين يقربون لك إما بسبب أو نسب بالنسب الأب والابن والأخ هذا قريب بنسب وبالسبب الزوجة وارحم الزوجة وغيرها أقرب الناس الى نوح بالسبب, لم يؤمن به وأقرب الناس بالنسب.. لم يؤمن به أقرب الناس بالنسب هو الولد ليس الاب نعم الانسان يحن على ابنه وعلاقته بابنه اكثر من علاقته بابي حتى الميراث لم يؤمن به ابنه لم يؤمن به ابنه وأقرب الناس بالسبب ما هي القناه التي تعبر فيها للسبب أقرب من أب الزوجة الزوجة زوجته لم تؤمن به سبحان الله سبحان الله وذرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح امراه كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وابنه ربي إنه من أهلك ماذا قال الله له بعد ذلك إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح هل نقول ان نحن لم ينتصر؟ لا والله بل إنه انتصر أعظم الانتصار نعم يا أحباب المثل الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه من؟ أمه أبطال الذي وقف معه وقفات عجيبة لم يؤمن به ماذا قال الله جل وعلا؟ إنك لا تهدي من أحببت؟ والثالث وهو الذي يبين لنا حقيقة الانتصار قصة الغلام كما ورد في الصحيح أعطيكم مثال رجل من العوام كان له ابن وهذا منذ سنوات قريبة وفيما أعلم أن ابنه موجود الآن والأب توفي رحمه الله عامي ابنه داعية صالح طيب وكان يتكلم احيانا فيوقف يوقف يومين او ثلاثه في يوم من الايام جاء الناس وقالوا للاب ان ابنك تكلم في مكان ما ونقد بعض الاوضاع فسجن فذهب اليه ابوه ماذا قال له الذي لا يفهم حقيقتنا وقال خل ابو هريره ينفعك اسمحوا لي هالكلام الكلام الذي يقوله العامي هذا كثير من الناس يقولون اذا اصيب بعض الدعاه في شيء قال هو المخطي ليش يتدخل فيما لا يعني لا في داعي يدخل في أمور ما هي مشؤنه؟ طيب وإيش استفاد عاد يوم قال هالكلام؟ لما ألقى هذه المحاضرة، لما كده طيب استفاد عاد تغير هذا الواقع؟ نعم يقوله بعض طلاب العلم هذا الكلام. نفس الكلمة التي قالها العام، وضحكتم منها خلفه رأى أن بعض يقولها بعض طلاب العلم. طيب وإيش استفاد يوم نتكلم في هذا الكلام؟ يا أخي سبحان الله، هو مطلوب منه أن يقول كلمة الحق. استجيب لها أو المستجب. عبد الله، عبد الله. الغلام في نظر كثير من الماديين وش يستفى قتل هو دل الناس على قتله هل نقول انه انتصر ولا انهزم انتصر ولا انهزم انتصر كيف انتصر قد اقول له طيب انه لما هو دل صحيح دل الملك على قتله وقال خذ سهما من كنانتي فقل بسم الله رب الغلام اطلق علي واستطيع ان تقتلني بعدما حاول ان يقتله في الغرق او في الجبل او في غيرها وعجل قد يقول احدي ش يستفى قتل قد نقول له انه نعم صحيح قتل لكن كل الناس امنوا قد يقول حتى الناس ايش استفادوا احرقهم الطاغيه اقول هؤلاء هم الذين انتصروا انتصروا حقيقه الغلام انتصر وان كان قتل وان كان قتل لانه استطاع ان ينفذ من الطريق الصحيح لتبليغ دعوه الله وان يؤمن به الناس وهؤلاء الناس انتصروا كيف انتصروا وهم قد قتلوا نعم الم تسمعوا إلى الغلام الذي يقول لأمه لما وقفت أمام النار قال أقدمي ولا تخافي لأنها على الحق صحيح ماتوا هم قتلوا حرقوا لكنهم ماتوا وقتلوا وهم على الإيمان هذا هو الانتصار هذا هو الانتصار الحقيقي إذن الانتصار انتصار الدعوة ليس ما نراه في الخارج إن انتصار الدعوة هو اسلوب ومنهج تبليغ الدعوه والصمود في وجه المعوقات لتبليغ هذه الدعوه وخير ختام لهذه الامثله وهذه الادله قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ياتي النبي معه الرجل الرجلان ياتي النبي معه الرهط ياتي النبي مع الرجل الرجلان ياتي النبي وليس معه احد يوم القيامه او كما قال صلى الله عليه وسلم هل نستطيع نقول إن النبي الذي جاء معه الرجل والرجلان أو النبي الذي ما جاء معه أحد نقول إنه ما بلغ رسالات الله؟ هل يجوز أن نقول إنه لم ينتصر؟ هل نقول إن الله جل وعلا سيقول لبعض الأنبياء ادخل الجنة لأن معك الرهب والقبيلة وأنت لم يسلم عيادك أحد فلم تبلغ رسالتي لا والله؟ كلهم انبياء وكلهم في مقام عالي عند الله جل وعلا لماذا؟ لأن المقياس هو تبليغ دعوة الله أما استجاب الناس أو لم يستجب الناس هذا ليس لنا وهذا من رحمة الله بنا إذن اخلص من هذه الحقيقة من مفهوم الانتصار وقلت لكم الموضوع يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تقعيد إن لنا عزاء في هذا كيف لنا عزاء؟ أقول لكم لنا عزاء لأن بلغني أن أحد الدعاة كان سائرا إلى الله جل وعلا ونشيطا في دعوته فجأة فتر فجأة ترك الطريق الذي هو عليه فجأة ترك الدعوة إلى الله أصبح رجلا صالحا فاضلا ولا نزكي على الله أحدا لكنه صالح وليس تحول من مصلح إلى صالح مما بلغني من أسباب تركيه هذا الأمر. قال لي أخي هل يستطيع الواحد يغير شيء في هذا الواقع خاصة أن أمريكا الآن سيطر على العالم كذا يقول هو سيطر على العالم ما حد يستطيع عمل شيء بوجود أمريكا هل اخي الإنسان يعتزل ويدعي الله فقط سبحان الله أقول له ولأمثاله ولغيره يا أخي الكريم أنت مطالب أن تبلغ دعوة الله استجاب الناس أو لم يستجيب الناس بلغني وتعلمت في العام الماضي مرة أخرى أقول أن أحد الأخوة كان عنده درس وفوج أنه أوقف الدرس. سألت لماذا أوقفت الدرس؟ قال ما عندي طلاب، ما عندي إلا عشرة طلاب. قلت أنت تقل، ما عندك إلا عشرة طلاب. وبعض الأنبياء عاش طول عمره لم يستجب له عشرة. نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، والله ما استجاب له عشرة. وأنت عندك عشرة طلاب يا أخي كم تريد؟ أرد ألف ألفين؟ اتق الله، هذه فتنة وهذا بلاء وهذا امتحان. والله لو بقي معك طالب واحد لا أرى أن لك عذرا أن تترك هذا الدرس. مالك لك عذر يا أخي؟ بلغ رسالة الله ليست القضية بالكثره والقله يا أخي الكريم فأقول لكم هذا الكلام حتى لا تصابوا بالوهم ولا تصابوا بالوهم ولا تصابوا باليأس فادعوا إلى الله وجدوا واجتهدوا ولا تياسوا وإياكم أن تنظروا إلى النتائج الظاهرة كمقياس وحيد أو مقياس أصيل في الحكم على نجاح دعوتكم أقول لك يا أخي الكريم نعم عليك أن تراجع دعوتك بأتك بين فترة وأخرى لتطمئن أنك على الصراط المستقيم نعم أنت مطالب لهذا إذا اطمئننت أنك على المنهج الحق على منهج أهل السنة والجماعة على عقيدة سلف هذه الأمة فلا تباذي استجاب الناس أو لم يستجب الناس وأقول هذا الكلام حتى لا يأتي بعض الدعاه هداهم الله ويتصورون أنهم أوصياء على دين الله فيتنازلون عن مبادئنا وعن بعض مبادئنا بحجة حبهم لانتشار الإسلام وإزالة العقبات أمام الإسلام أقول أنتم لم تفوضوا أن تتنازلوا عن دين الله قيد أنموا لا وليست هذه قاعدة المصالح والمفاسد لا إذن ما المطلوب منا المطلوب منا أن نستمر في تبليغ دعوة الله وعلى المنهج الحق ان استجاب الناس فذلك ما, نح... ما نسعى إليه ان تخلى الناس أو تغير الناس فالأمر لله من قبل ومن بعد فلا نهلك كما هلكوا ولا نظل كما ظلوا ولا ننحرف كما انحرفوا ولا نتوقف كما توقف وأقول قبل أن أتوقف للأذان إننا أيضا أيها الأخوة متفائلون ويخطئ أيضا كثير من الاخوه في مفهوم التفاعل يتصورون التفاؤل أن عندما أقول إننا متفائلون بانتصار الإسلام وانتصار دعوة الله أننا يجب أن يكون الطريق مفروش بالورود والرياحين والطريق سالك لا يا أحبي الكريم لا يا أخي متفائلون فقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف في أصعب اللحظات في حياته كان يطلق التفاؤل صلى الله عليه وسلم نحن نعم متفائلون ولكننا ونحن متفائلون نعلم أن بيننا وبين تحقيق هذا التفاؤل عقبات وصعاب ومشاق وتضحيات وفداء هذا لا يناقض التفاؤل نحن لا نريد التشاؤم لا ابدا ولا نريد التفاؤل السطحي التفاؤل الذي لا يريد صاحبه ان يقف امام عقبه او ان تقف امامه عقبه من العقبات لا نحن والله متفائلون بانتصار الاسلام ومتفائلون باضاءه هذا النور على الكون باذن الله ومتفائلون بهزيمه اعداء الله ولكن ومن يخطب الحسناء ومن يخطب الحسناء لم يغله المخطئ الواحد احيانا يعيش عشر سنوات يكد من أجل أن يتزوج امراه قد يطلقها بعد سهر أو بعد أسبوع أو يبقى معها على مصيبة وقد قضى أكثر من عشر سنوات أو خمتعشر سنة من أجل أن يتزوج هذه المرأة يا أخي تريد انتصار الإسلام بل تريد انتصار دين الله وتتفائل بدون تضحيات غير صحيح نحن نعم متفائلون ونكرر والله اننا متفائلون وأقول سينتصر الإسلام أبى الظالمون او شاؤوا ولن يشاؤوا ولكن مره اخرى اقول ان هذا التفاؤل وتحقيق هذا الموعود الذي وعدنا الله به لن يتحقق بدون ثمن نعم لن يتحقق بدون ثمن فهل نحن مستعدون لهذا لدفع هذا الثمن ان نقف سطا واحدا امام اعداء الله للجهاد في سبيل الله أن نربي أنفسنا على ذلك ونحن لا يفارقنا التفاؤل لحظة واحدة ولو كنا في الغرغره لأننا لا نربط التفاؤل في حياتنا بل ولا في حياة الجيل الذي بعدنا لا, لا نربط أنفسنا أن ينتصر الإسلام بأن نرى ذلك والله نتمنى ذلك ونحب ذلك ونفرح ذلك ولكن قد لا يتحقق هذا الأمر فسيبقى تفاؤلنا مستمراً وسنبقى مطمئنون لتحقيق موعود الله ولكننا بمقدار قناعتنا وايماننا بهذا التفاؤل وبتحقق موعود الله بانتصار هذا الدين نعلم علما يقينا أن هناك عقبات ألف لامي أحتب الناس أن يتركوا ان يقول آمنا وهم لا يفتمون ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ام حجبتم ان تدخلوا الجنه ولما علم الله الذين جاهد منكم ما يعلم الصابرين نعم ايها الاحباب فاياكم ان تخلطوا بين التفاؤل وبين أن هذا الطريق طبيعته العقبات بل أقول لكم أنه لن يتحقق هذا التفاؤل ولن يتحقق الانتصار إلا بعقبات إلا بمشاكل إلا بمشكلات واطمئنوا كلما زادت المشكلات وزادت العقبات اطمئنوا بقرب الانتصار بإذن الله وكلما ازداد ظلام الليل ايقن الساري بقرب الفجر والأعمى يسير في الليل ويسأل ابنه يا بني كيف الظلام قال يا أبتي قد سود حالكه قد سود الليل قال أبشر يا بني فقد دنا وقرب طلوع الفجر فكلما ازدادت العقبات والمشاق وكلما ازدادت المحن والمشكلات بإذن الله هذا مؤذن بقرب الانتصار وبقرب انتصار هذا الدين وهنا أهمس في حقيقة قلتها سابقا وأكررها لاحقا سقطت الشيوعيه نعم وكما لا أقوله أنا بل قاله زعماء الغرب قاله الأمريكان قاله نائب الرئيس الأمريكي قاله بعض زعماء الكنجنس الأمريكي قاله بعض زعماء الغرب كالرئيس متران وغيره أننا نعم سقطت الشيوعيه يقولون وانتهينا من الشوعية إلى الأبد ولكن أمامنا عدو جديد إنه الإسلام هم الذين قالوا ذلك إن المعركة الحقيقية في الفترة القادمة إلى أن يأذن الله بين هذا الدين بين هذا الإسلام وبين أعدائه من اليهود والنصارى من الغرب والشرق نعم أيها الأخوة وهذه سنة الله جل وعلا ونحن والله واثقون ومتفائلون بانتصار الإسلام في النهاية فثقوا واطمئنوا بوعد الله وأواصل بعد الأدن بسم الله الرحمن الرحيم هنا اعلان يقول اهل مركز الدعوه للرشاد بالرياض عن استئناف درس هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الذي يلقيه الشيخ محمد بن عبد الله الدويش بعد مغرب كل ثلاثاء في مسجد حي المزرعه اعتبارا من يوم الثلاثاء الاسبوع الماضي اي بدا من الاسبوع الماضي ايضا هذا درس يلقيه الشيخ عبد الله الجلالي غدا نعم يوم الثلاثاء غدا في مسجد الراجحي في جمع جامع الراجحي بعنوان وأقصد إن الله يحب المقصدين فأنبه الأخوة لحضور هذه الدروس والمحاضرات الطيبة <تصفيق> وردت منكم أسئلة كثيرة وقد أعتذر عن الإجابة عليها لأن بعضها أجيب عنه والوقت ضيق وأريد أن أكمل ما حددته سابقا فمع ذي رأي والأحباب فأقول أيها الأخوة يسأل سائر بعد كل ذلك ما العمل؟ وقد جاءت أسئلة في هذا الموضوع. أقول إن العمل أيها الأخوة لا أستطيع الأقرره في هذه العجالة، ولكنني ساشير إشارات قد تكون فاتحة لهذا الموضوع. العمل يا اخي الكريم خلاصه ما اردت ان اقوله في هذا الدرس هل نحن ينطبق علينا قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يا اخوان قد ندرك أو يدرك الكثير منا معنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين ولكن هل نحن ندرك معنا وما ماتي يا أحباب الكرام قد يستطيع بعض البشر أن يخادع البشر لكن والله لن يخدع الله جل وعلا يخادعنا الله وهو خادعه العلاج بداية طريق العلاج هل نحن نعيش هم ونحمل هم الإسلام نعم يا احباب هل نحن نعيش ونصبح ونمسي على هم هذه الدعوة أسألكم بالله أسأل كل فرد منكم وأريد أن يجيب على نفسه هل هو يصبح ويمسي وينام ويقوم همه هذا الدين أو أن همه هذه الدنيا وفي بعض الأوقات يكون من همه هذا هل نحن فعلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هل أنت وأنت تدرس وأنت تطلب العلم تطلبه لله هل أنت وأنت تبني البيت تراعي فيه رضا الله جل وعلا هل أنت وأنت تتزوج تبحث عن المنهج الشرعي في ذلك هل أنت, عندما هل, أنت هل أنت عندما تنام وتستيقظ تنام على هم الإسلام أي حمل هذه الدعوة حتى تأتيك الأحلام وأنت في منامك وعندما تستيقظ أول ما تبدأ بالتفكير في هذا الدين اسال نفسك من المعروف أيها الأخوة أن الإنسان يحلم في الليل والحلم قد لا يكون رؤيا بما يفكر فيه بالنهار الشيء الذي تفكر فيه بالنهار غالبا هو الذي تحلم فيه بالليل فهل أحلامك؟ ورؤاك لهذا الدين اكثر من احلامك للدنيا وللزوجه وللبيت وللدراسه وللوظيفه ان الاحلام مقياس من هذه المقاييس نعم اذا حملنا هذا الدين واصبح كما قلت يجري في دمائنا كالدماء في العروق واصبح أهم هذا الدين وما يكاد لهذا الدين كالنفس الذي نتنفسه فاطمة إنه والله سبل العلاج سهله ميسره اما اذا كان الانسان لا يبال والله مهما اعطيته من الوسائل العلاج ومن الادويه لن تنفع من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام نعم القضية ليست قضية يا حبيبي يا أخي أن تسألني كيف تعمل أسألك قبل أن تعمل هل أنت مهيئ أن تعمل أو لا هل أنت تسأل نفسك يوميا ماذا قدمت لدينك هل أنك تتعمل حسابا في كل أسبوع لا أريد قلما وورقه ولكن فكر ماذا قدمت لدينك إذا كنت كذلك فقد وضعت قدمك على أول الطريق الصحيح وبعد ذلك اطمئن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله جل وعلا تكفل بان يهديك الطريق المستقيم اذا جاهدت للبحث عن الصراط المستقيم الصراط المستقيم يا حبيبي يا اخي ميسر وسهل وبين تركتكم على البيضاء لكن اين العاملون اين الجادون اين المخلصون القضيه يا اخوتي الكرام قضيه عواطف وانفعالات لا حقائق مشكلتنا اننا نتصور ان المسؤول عن الاسلام منبئه من الناس كثير من الناس يتصور ان المسؤول عن الاسلام فقط هو الشيخ الامام العلامه الاب شيخ عبد العزيز بن باس حفظه الله والله ان هذا الرجل اقولها وفاء له يحمل ما لا يحمله الوف بمن رأينا وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن يثيبه على ما قدم وأن يختم لنا وله بالخاتمة الصالحة ولكن ماذا يعمل الشيخ عبد العزيز وحده؟ نعم أقول لكم بمعرفتي بهذا الرجل بهذا العلامة يعمل ما لا يعمل الوف ولا أبالغ والله في هذا الكلام فيما رأي لكن ليس هو وحده الاسلام لم يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وهو رسول الله بعض الناس يتصور ان المسؤوليه مسؤوليه العلماء لا يا اخي الكريم ليست المسؤوليه مسؤوليه العلماء فقط لا شك ان العلماء يتحملون مسؤوليه اعظم من مسؤوليه غيرهم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راح كلكم الفاضل عمو ما قال العلماء هم مسؤولون لا نعم قل ألستوي الذين أعلمون والذين لا يعلمون لا شك في ذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء لا شك في ذلك لكن اسال نفسك أنت متعلما أو عاميا كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة ماذا عملت أنت ماذا قدمت قبل أن تسألني يا أخي ماذا قدم فلان أو ماذا قدم العلماء أسألك أنا ماذا قدمت أنت لهذا الدين لم يسألك الله جل وعلا عما عمل فلان وفلان سيسألك جل وعلا عما عملت أنت لا تزول قدم عبد مرة عبد وانت عبد ونتشرف بعبوديتنا لله جل وعلا لا تزول قدم عبد لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه لماذا أفنه عمرك يا أخي الكريم وعن شبابه في إحدى الروايات ماذا أبلاه وعن علمه ماذا عن ماله وعن علمه ماذا عمل به أنت عندك علم كثير حفظك لسورة من القرآن واحدة علم كثير معرفتك بأداء الصلاة بأركانها وواجباتها خير كثير أنت تعرف الحلال والحرام تعرف الحق والباطل القضية ليست قضية فلان وفلان هنا الطريق وبعد ذلك الأمر سهل ويسر بإذن الله على من يسره الله اذهبوا إلى طلاب العلم اذهبوا إلى العلماء اقرأوا في الكتب ستجدون أن كل واحد منا يستطيع أن يقوم بعمل عظيم ثم أنصحكم في ختام هذه الكلمات القضية لا تتعلق بالأشخاص يا أخو نحن ما دام الشيخ فلان يلقي درس فنحن حاضرون معه توقف عن إلقاء الدرس كأننا توقفنا لا يا أخي القضية عندنا لا تتعلق بأفراد ولا تتعلق بأشخاص إنما تتعلق بمبادئ المبادئ للأشخاص الناس يهلكون ويموتون ويذهبون ويديئون ويروحون ولكن المبادئ تظل إلى قيم الساعة هكذا أقول لكم وهكذا نجد بإذن الله الطريقه السالكة إذا حاسبنا أنفسنا راجعنا أنفسنا وما خفي علينا بعد ذلك فلنرجع إلى علمائنا إلى مشايخنا ولنسألهم عن الطريق السوي عن الطريق السليم فسنجد بإذن الله علاج ذات أخيرا وما أصعب اللحظات الأخيرة أقول لكم أيها الأخوة أقول لكم كم يحز في نفسي وأنا أودعكم في هذه الليلة كم أرقى مضجعي هذا الأمر اياما عدة نعم إنني أودعكم لجسمي ويأبى قلبي أن يودعكم أقول لكم إنني مسافر إلى مكة لمده عام كامل من اجل طلب العلم والتزود بما يرضي الله جل وعلا والله كم كان هذا الامر قاسيا على نفسي ولم اجد اقسى من فراقكم سهل علي كل امر باذن الله من الانتقال والحلول في مكان جديد ولكن بقي امر الى الان لم استطع ان اتغلب عليه ولو قلت لكم انني تغلبت عليه فلست بصادق وهو هذا الدرس الذي اصبح جزءا مني واصبحت جزءا منه هو هؤلاء الاحبه فكرت ان اتيكم في كل اسبوع فوجدت ان ذلك يشق علي واعتذر انني لم اتمكن من ذلك فكرت ان اتي في الشهر مره او مرتين ووجدت ان ذلك ليس عمليا كما استشرت من يملكون الخبره والتجربه فقلت جئت اعتذر منكم وجئت هذا اليوم لودعكم ولم اقبل ان اغاب عنكم هكذا وعز علي ان تاتوا للدرس في موعده ولم تجدوني فها انا اتيت معتذرا ومودعا الى اجل قريب وامل ان تظل صلتي بكم عبر دروس اخرى امل ان يوفقني الله جل وعلا للبدء بها في مكان اخر والسنوات قصيره والايام قليله وهي باذن الله لن تطول كما قلت لكم هي سنه واحده او قد تخسر عن ذلك والعلم عند الله ثم نعود باذن الله الى درسنا نعود الى لقاءاتنا وعندما اودعكم ايها الاخوه احترت في الكلمات التي اقولها لكم وغلبتني عاطفتي على مثل هذا الموقف الصعب ولكنه موقف لا بد منه فاقول معذره من كل واحد منكم وأعتبر هذا الكلام موجها الى كل فرد منكم تنقل قلذات الهوى في التنقل ورد كل صاف ولا تقف عند من هلي ففي الأرض أحباب وفيها مناهل فلا تبك من ذكرى حبيب ومنزلي أما أنا فقد اثر في أن افقد هؤلاء الاحبه وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار أقول لكم أيها الأخوة تغرب عن الأوطان وإن كانت الحقيقة ليست غربة ولكن هكذا قال الشاعر وإلا فليست غربة بل الذهاب إلى مكة مطلب ومعزه تغرب عن الأوطان في طلب العلاء وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي تفرج هم وإقتساب معيشة وعلم وأداب وصحبة ماجدي ويقول آخر وإن كنت لا أوافق على جميع ما ذكر ولكنه الشعر لا أستطيع أن أعدله. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي ومرة أخرى أقول ليست بغربة إني رأيت وقوف الماء يفسده سال طاب وإن لم يجري لم يطب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والبدر لولا افول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب وإن كنت بالحقيقة لا أوافق على هذا البيت فإنني لم أجد منكم إلا المكانة والتقدير بل الله أقول لكم إن مما دفعني للسفر هو هذا الدرس وقد تستغربون كيف؟ نعم من نتائج هذا الدرس أن سافرت إلى هناك لأنني أرى أن حقكم علي كبير وأن الواجب علي عظيم ورأيت أن الأمر يقتضي مني مزيد استعداد ومزيد طلب علم حتى أوفي هذه الوجوه النيرة هذه الوجوه الخيرة بعض حقها ورأيت أنكم تقصدونني ولست اهلا للقصد فأردت أن اعوض بعض ما تفقدون في سفرتي هذه وقلت لكم هي سفرة من أجل طلب العلم وهي لن تطول بإذن الله وسالتقي معكم بإذن الله في العام القادم واملي إن مد الله في العمر ولا أريد أن اعلن عن شيء قبل أوانه أن طبيعة هذه الدروس بإذن الله ستأخذ منحا آخر إن مد الله في العمر وبارك فيه وثبتنا وإياكم على الحق ستأخذ هذه الدروس منحا آخر وأقول لكم لعلها تسلية لكم إن هذه الرحلة جزء كبير منها من أجلكم نعم من أجلكم إنما سأحصل عليه في هذه الشرهور القليلة هو لكم بإذن الله قبل أن يكون لي سألقيه عليكم وهو سيكون أمانة عندي أرده لكم بإذن الله فأنا نائب عنكم في سفري ذاهب كما قلت من أجلكم فاعذروني أيها الأخوة ولا تطيلوا علي العتاب وأقول وقد سمعت من بعض الأخوة شيئا من الحزن وشيئا من العتب الأمر أيسر من ذلك بارك الله فيكم الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع يتنازعان دموع عين مسهد هذا يجيء بها وهذا يرجع إني لأجبن من فراق أحبتي إني لأجبن من فراق أحبتي وتحس نفسي بالحمام فاشجع ويزيدني غضب الأعادي قسوة ويلم بي عتب الصديق فأجزع تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع اما طالب العلم اما المؤمن فلا تصف له الحياة فأقول أي الأحباب هذه كلمات لكم في هذه اللحظات الصعبة على نفسي، وحقي عليكم أن تدلوا لي، وحقي عليكم وأخاطب كل فرد منكم أن تسامحوني عن أي تقصير أو زلل أو ما يخص ذلك، وأنتم جميعا مسامحون بإذن الله، ولم يأتي منكم إلا الخير والله، ونحن على لقاء، نحن على لقاءات بإذن الله، سأزور الرياض بين فتره وأخرى إن شاء الله. وقد تستمعون إلى بعض هذه الدروس إن تيسر القاؤها وتسجيلها وسأعود اليكم ايضا مرة أخرى بإذن الله في هذا المكان وحتى لا أترككم بدون وعد فأقول ان موعدنا كالعادة في الأسبوع الثاني من العام القادم بإذن الله في هذا المكان الطيب الطاهر بإذن الله وأسأل الله لي ولكم الثبات والبصيرة فاستغفروا تغفر الله جل وعلا وتوب إليه وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته